نتدارس بحول الله تعالى وقوته اسم الله الشهيد الشهيد معناه في اللغة الحاضر يقال عن يوم القيامة اليوم المشهود لأنه معلوم كونه لا محالة فكان معنى الشهيد بمعنى الحاضر وبمعنى العالم فالشهيد في اللغة يأتي على هذا المعنى معنى الحاضر ومعنى العالم الشاهد العالم الذي يبين ما علمه وقد ورد هذا الاسم في القرآن ثمان عشرة مرة كما في قول الله جل وعلا وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد وقوله قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم هذه الآية استدل بها العلماء على أنه يجوز أن يقال على الله شيء يعني لما نقول مثلا ما أحب أو من أحب شيء إليك فإذا قلت الله فهذا ليس بخطأ لأن الله هنا قال قل أي شيء أكبر شهادة قل الله فوصف نفسه سبحانه وتعالى بذلك ونحن نتوقف عندما جاء عن الله عز وجل في وصفه نفسه وجاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وقال جل وعلا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد وقوله جل وعلا إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قال جل وعلا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد في سورة النساء قال لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا وقوله جل وعلا في سورة الإسراء قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ما معنى اسم الله الشهيد في حق الله جل وعلا قال ابن جرير الطبر وأنت على كل شيء شهيد وأنت على كل شيء شهيد وأنت تشهد على كل شيء لأنه لا يخفى عليك شيء فالشهيد الذي يشهد على كل أمر من أمورك لأنه لا يخفى عليه من أمرك شيء وقال والله على كل شيء شهيد والله على حقيقة ما أقول لكم شهيد يشهد لي وعلى غير ذلك من الأشياء كلها فهو الذي يؤيد عباده يؤيدهم سبحانه وتعالى فيشهد لهم وقال الزجاج الله عز وجل لما كانت الأشياء لا تخفى عليه كان شهيدا لها شهيدا لها عالما بها وشاهدا لها فهو عالم بحقائقها علم المشاهدة لها لأنها لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى عارفين احنا بنقول انه العالم يقسم الى قسمين عالم غيب وعالم شهادة اما الله عز وجل فليس عنده ذلك بل كل شيء له شهادة لذلك هو الشهيد شهادة اللي انت شايفه قدامك انما الشيء المغيب عنك عالم الجن وعالم الملائكة وهذه الامور هذه ايه غيبيات ونحن نؤمن بها ونصدق بوجودها لكن لا نراها ولا نتحسسها لأنها مش من عالم المحسوسات عالم الشهادة عالم المحسوس العالم اللي انت شايفه ده حواليك إنما العالم المغيب عنك أنت تؤمن بالغيب فقط يبقى بالإيمان تؤمن به وتصدق به تصديقا قلبيا وتثبت لله ما أثبته سبحانه وتعالى لنفسه من هذه الأمور فهذا كل غيب أما الله فهو شهيد فالسر عنده علانية اللي احنا في حقنا نحن سر اللي جواك دلوقتي اللي بيخطر على بالك دلوقتي بالنسبة لي انا ايه غيب لما تنطق بيه يبقى شهادة انا سمعه شايفك بتتصرف كذا بتقول كذا لكن فيه خاطر جواك وحديث نفس الله اعلم ممكن يكون موافق لما تقول او لا يوافق ما تقول ممكن انسان يبقى صادق فالجواه زي البرار وممكن يكون انسان خبيث يكون على نفاق فيظهر غير ما يبت فبالنسبة لي أنا إن اللي أنت بتقوله ده الشهادة واللي جواك ده غيب أما الله فالسر عنده علنية فهو شهيد على كل شيء اتفهمت دي؟ فالشهيد يقول الخطاب هو الذي لا يغيب عنه شيء شاهد وشهيد كعالم وعليم أي كأنه الحاضر الشاهد أي الذي حضر هذا سبحانه وتعالى هو شاهد عليه ويشهد عليك يوم القيامة إذا أنت قلت لم أصنع ذلك لم يضرب ببالي ذلك لا لا أنا ما كانش في بناغي الكلام ده خالص أخرج لك ما كان منك غيبا أخرجه كأنه شهادة يوم القيامة طب تعالى نتحسب مش أنت بتقول أن أنت ما كانش عندك ده تعالى أوريك قلبك كان جوائي وكان إيه اللي خطر ببالك وكنت بتفكر فيه وكنت بتتكلم واللي جواك كان إيه كل هذه الأمور فالحاضر الشاهد الذي لا يعزب عنه شيء قال سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصم يعني أي من حضر منكم الشهر فليصم فاستخدم لفظ الشهادة بمعنى الشيء الحاضر ويكون الشهيد كما قلنا بمعنى الحاضر وبمعنى العليم قال الله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو شهد قيل معناه علم الله علم الله أنه لا إله إلا هو إباديه أمر يبقى هنا شاهد بمعنى العلم. وقيل معناه بين الله، أي بين الله أنه لا إله إلا هو. قالوا وهو أيضاً الشاهد من المعاني الجميلة للمظلوم الذي لا شاهد له ولا نصر. أنا معيش دليل على أن بقوله، بس الله يعلم أني ما صنعت ذلك. عارفين زي حادثة الإفك كانت أم نعىشة تقول كذا. تقول وأنا أعلم أن الله مُبَرِّئِي يعني ما فيش حد دلوقتي يقدر انه يشهد لها ان ده ما حصلش لو قعدت وقول هي قالت كده وقفت في آخر القصة ان النبي صلى الله عليه وسلم قتاها بعد ما هي عرفت ان الناس بتقول الكلام ده استأذنته وما قلت لهش انها عرفت وقالت بعضها ورجع على بيت سيدنا أبي بكر بعدين دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد مشاور الصحابة أعمل ايه وتصرف ازاي؟ بقى لهم أربعين يوم على هذا الحال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وراح قال لها يعني يا عائشة إن كنت قد الممت بذنب فاستغفر الله فإن العبد إذا أذنب فاعترف ثم تاب تاب الله عليه كلام صعب فرحت هي بصعب على سيدنا أبي بكر وقالت له أجب رسول الله كلم أنت لما أفعش أتكلم في حضورك هتكلمه لي فسكت عنها قالت لأمها أجيبي رسول الله كلم انت هتكلم أقول قدام النبي صلى الله عليه وسلم فهي رح قالت ايه هنا بقى الكلام قالت أنا لو قلتلكوا أن أنا عملتها هتصدقوا وأنه أنا قلتلكوا جبتلكوا بالأيمان المغلظ أن أنا ما عملتش هتبقوا قاعدين شكين بس الله عز وجل الذي سيبرئ لأن الله هو الشهيد وما كانش بالفعل ما خرجش النبي صلى الله عليه وسلم من بيت سيدنا أبو بكر يومها إلا وأنزل ربنا تبارك وتعالى سيدنا جبريل عليه وأنزل بالوحي. ونزلت الآيات من سورة النور الآية من أول الآية 11 غير الآية 20 فيها تبرئة أمنا عائشة هكذا الشاهد للمظلوم الذي لا شاهد له ولا ناصر على الظالم المتعدي الذي لا مانع له في الدنيا لينتصف له منه فالله عز وجل يشهد المظلوم الذي لا حجة له ولا دليل وقالوا الشهيد يرجع معناه إلى العليم مع خصوص إضافة يعني ايه الفرق ما بين احنا عادينا نقول العليم الحاضر المعاني ايه الفرق طيب طبعا ربنا صمى نفس العليم ايه الفرق ما بين هذا وذاك قالوا فإنه تعالى عالم الغيب والشهادة فالغيب عبارة عما بطن والشهادة عبارة عما ظهر وهو الذي يشاهد فإذا اعتبر العلم مطلقا فهو العليم لو قلنا هو لو خدناها على عالم الغيب والشهادة فهو عليم بهذا الاعتبار وإذا أضيف إلى الغيب الأمور الباطنة لو تكلمنا عن شيء باطني دي يبقى اسمه الخبير لأنه ليعلم لايه؟ الخفايا نقول لكم قبل كده لما تشوفوا الأسامي دي تبقوا فاهمين معانيها لما ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن شيء باطن عادة يستخدم اسمه الخبير وخدوا بالك من أسرار القرآن إنه ساعات في القرآن يقول لك إيه؟ والله بما تعملون خبير وساعات يقول والله خبير بما تعملون في ساعات يقدم الخبر على العمل أو العلم وساعات يبقى تقديم العلم أو العمل على الخبر لما يبقى عايز يتكلم عن شيء باطني بيقدم ده والله خبير يبقى بيتكلم عن شيء في الباطن ويبقى هو ده الأهم أهم من ظاهر العمل أو ظاهر ما تعرف إنما لما يبقى عايز يتكلم عن الشيء الظاهر يقدمه والله بما تعملون والله بما تعلمون تعملون خبير يقدم الإيه؟ العمل يبقى دايماً الخبير لما تشوفه يبقى بيتكلم على حاجة جواك بيتكلم على قلبك بيتكلم على خفايا لما يستخدمه ولما بيقدمه يبقى هو ده المقصود ابتداءا أهم من الشيء الظاهر يبقى لما يقول خبير يبقى كده لما يقول بقى شهيد يبقى يعيه المعنى إذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو شهيد يبقى شهيد أول ما يطلق هكذا لو أنا قلت في الاثنين عايز أفرق ما بينهم لو الثلاثه موجودين يبقى ده بمعنى ايه وده بمعنى ايه وده بمعنى ايه شهيد يبقى بيتكلم على شيء في الظاهر خبير يبقى بيتكلم على شيء في الباطن لو قال عليم يبقى بيتكلم على الاثنين وصلت دي ولا ما وصلتش يبقى شهيد بيتكلم ابتداء اللي احنا عايصين دلوقتي الشهادة على الظاهر بس ربنا سبحانه وتعالى الشيء عنده كله بالنسبة له شيء الباطن ظاهر بس لما يبقى عايز يلفت نظرك انت الى شيء معين فبيقول لك هو شاهد على اللي على اللي انت بتعمله اللي انت بتعمله قدام الناس واللي انت بتعمله من وراء الناس هو شاهد على ده سبحانه وتعالى لما بيتكلم بقى على الموضوع من كله يقول لك عليم بالظاهر والباطن لما بيتكلم على شيء يكون خفي وشيء جواك يقول خبير فهمتوا الفرق ما بين الثلاث اسماء وقد يعتبر مع هذا أن يشهد على الخلق يوم القيامة بما علم وشاهد منهم. ودي بقى الصارم. ودي العزاء. لأنه بيشهد عليك يوم القيامة. يبقى في شهادة لله. وفي شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي شهادة هتبقى للملائكة. وفي شهادة هتبقى من الجوارح عليك. شهد عليهم سمعهم. فبالتالي يشهد عليك سمعك. ويشهد عليك بصرك. ويشهد عليك جلدك. تشهد عليك جوارحك فشوفوا بقى لما ربنا يشهد يطرح يشهد لك بيه لما أنت النهاردة ولله المثل الأعلى تعرف عن واحد كل خير وجابوك للشهادة زي مثلا واحد متقدم لبنت حد من صحابك وجالك الراجل وقال لك تعرف الفلان الفلاني ده اه اشهد تعرف عنه ايه والله ما علمت عليه إلا خيرا يبقى معروف بكل خير فيشهد له بخير وشهادة الناس دي شهادة ثابتة مش النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت عليه جنازة قال وجبت أثنوا عليها خيرة قال وجبت وثم بعد ذلك مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شر قال وجبت أنتم شهداء الله في الأرض يعني مش هتنفع بأي حلم الأحوال تشق على ما في قلوب الناس يعني مش ساعتها حتيجي وتقول للناس كلهم يا جماعة محدش يقول خير دلوقتي عشان الراجل ده ندخله الجنة يعني مش بتاعتك خلاص الناس تنفر من فلان الفلاني يا الله بقى مطرح مراح شهداء الله في الأرض فدي شهادة ربنا يقول ولا تكتموا الشهادة لما النهاردة انت تستدعى لتشهد في قضية من القضايا وتقسم بالأيمان المغلظة على أن تقول الحق فما ينفعش تكتم فحتقول اللي انت تعرفه لما ربنا حيشهد علينا حيبقى الحلق يا ترى هيشهد لك بخير ولا هيشهد لك بشر عايز اوقف وعايز تفكير يعني اسم الله الشهيد ده محتاج من الواحد انه يراجع كده حساباته يا ترى ربنا هيشهد لي بايه يا ترى ربنا شايف مني ايه سيبك من الناس الناس ممكن تغتر بيك وممكن الناس تقلب الموازين يمكن حالك عند ربنا كويس لكن الناس شايفك بطريقه تانية وممكن يكون العكس الناس شايفينك ان انت يعني يا ما هنا يا ما هناك والله اعلم بحالك هو ده حديث إن الرجل اللي يعمل بعملي أهل الجنة قال في زيادة مهمة أوي في رواية فيما يرى الناس إن الرجل اللي يعمل بعملي أهل الجنة فيما يرى الناس أدي شهادة الناس فاللي شايفينه منك أنت رجل مصلي وراجل تعرف ربنا وكذا وكذا لكن الله عالم جواك إيه والله أعلم أنت عامل ذنوب شكلها إيه وكل واحد ليه سره ولو النهاردة اترفع الحجاب وترفع الساتر كلنا نتفضح لن تحطئني ولا أنا حطئك. لو أعرف اللي جواك وتعرف اللي جواي يعني لو ربنا دلوقتي نزل ملك وخلنا كلنا كل واحد بقى يطلع كده اللي جواه وكم من عشر عند ربنا وجاب لك بقى صحائف السيئات يقولوا لعوزوا بالله ايه ده ده كان بيعمل ايه ده فما يطقوش. والعكس ولو كشف على اللي وكشف على فلان وعلان هتبقى كده فعشان كده قال فيما يرى الناس يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها عشان كان جوه وحش جوه سيئ والعكس راجل أنت تشوفه تقول عن نار حطف أنت إيش دراك فيما يرى الناس ما الراجل كان يشرب الخمر ويؤتى للنبي صلى الله عليه وسلم فيضربه فيعني صحابة إيه ده يا لم نفسك شوية لانت قدام النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر النبوة وقعد تشرب خمر فلما شاف النبي صلى الله عليه وسلم حال الصحابة وانه برقوا يعني يتهكاموا عليه او يتضرروا من صنيعه ده قال لهم دعوه فإنه يحب الله ورسوله يا نهار يد بيحب ربنا وبيحب رسوله ازاي ده هي ممكن تبقى كده؟ اه هي مش مدعالة ان كل واحد يعمل في اللي في مزاجه يعني خلاص بقى كله يشرب خمرة ويقول لك انا بحب ربنا وبحب رسوله لكن الحالة دي الراجل جواه خير بس مش عارف يدفع عنه الشر وما بيكبرش وما بيعانيتش وما بتتولدش عن الشهوة دي تتولد عنها شبهات وليه يعني ربنا حرم الخمر يعني وما بيعملش كده ده بيجي يتضرب ومش عارف ضعيف مش عارف يقاوم بس لما تيجي تتكلم في حب ربنا وحب النبي صلى الله عليه وسلم لا هو ما جدال دي فده يعمل بعمل أهل النار فيما يرى الناس فأسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ربنا هيشهد لنا بإيه هي دي الوقفة المحتاجة من كل واحد إنه يراجع فيها حساباته قال ابن كثير شهيد على أفعالهم حفيظ لأقوالهم عليم بسرائرهم وما تكن ضمائرهم وقال السعدي أي المطلع على جميع الأشياء سمع جميع الأصوات خفيها وجليها وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها حاجة اللي نحن نشوفها دلوقتي بالمجهر بالميكروسكوب وما زالت أشياء في تحليل الخلية والخلية دي متكونة من كذا ومن كذا ومن كذا وما زال العلم يخرج لنا بدقائق الأشياء والله عز وجل عليم بكل ذلك صغيرها وكبيرها أحاط علمه بكل شيء الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوا ما حظ المؤمن من اسم الله الشهيد احنا قلنا في ثنايا الكلام أول حاجة لما اسم الله الشهيد هو الذي يشهد وهو الذي يعلم وهو الذي يقوم على عبده بالبينة والدليل فكذلك أنت أول شيء لا تكتم شهادة أول شيء لا تكتم شهادة فإن استدعيت لشهادة فلا تكتمها وهنا بقى عايز المسألة دي تنضبط عند الناس شوية افرض أنا زي ما قلنا كده واحد جاي بيسألني في شهادة معينة عن واحد زي قصة الجواز دي جاي بيقول لي ايه رأيك فلان وانا عرف فالواحد من جواه احنا عايزين نمشي الجواز فانا راجل كويس وبتاع انا عارف انه في كم حاجة كده في النص بس مش عايز اقول فيقول لك يا عم مصطر عليه الستر اولى هذا لا يجوز والستر هنا مش اولى لان ايه شهادة يقول لك طب ما انا هقول كلام دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم قال الغيبة ذكرك اخاك بما يكره لا العلماء قالوا ست حاجات تكون فيها ذكر الإنسان بما يكره ليس من الغيبة فمن جملة الأشياء دي الشهادة من جملة الأشياء دي الشهادة وقالوا التظلم النهاردة أنت ما حد رايح يقدم بلاغ في واحد هيقولها مش عايزة أقوله عمل إيه بس عشان ما بقاش غيبة طبعا نعمل هنعرف إزاي؟ لا لازم ساعتها هيقول حصل لي جاري عمل معايا كذا وحصل كذا وحصل كذا فقال كلام دلوقتي التاني يكره إن أنه يتقال ده دي مش غيبة تظلم استفتاء تستفتي في مسألة فدوقتي مثلا زوجة جاية تستفتي فأمر زوجها انه عمل معها كذا كذا كذا اي حكم الشرعف ده يمكن هو لو جوزها عرف ان هي راح تسأل السؤال ده تيجنن تيجاية بتروح تقولي كذا كذا كذا من ورايا بتكشفي اسراري الكلام ده ما ينفعش لانه فتوى افرد انا دلوقتي عايز اروح لواحد علشان خاطر هو عنده من القوة اللي ممكن يردع بها إنسان عن منكر أنا لو كلمت مش هنفع فرحت لإنسان أقوى مني فطلب دلوقتي بيحصل كذا وكذا وكذا اتصرف انت بقى فاللي أنا قلته ده وأنا باتكلم في حق واحد دي ما تبقاش غيبة فشاهد من جملة الأشياء دي اللي هي ايه ان انت تشهد فيبقى عشان نضبط مسألة لا تكتم الشهادة لو, لو دعيت لشهادة يبقى هنا ما تقولش الستر أولى هنا تقول زي ما تعرف اللي أنت تعرفه تشهد به أمام ربنا سبحانه وتعالى. الأمر الثاني بقى إذا كان ربنا سبحانه وتعالى هو عالم الغيب شهادة لا يخف عليه شيء وإن دق وصغر وهو سبحانه شهيد على العباد وعلى أفعالهم ليس بغائب عنهم شيء قال الله فلنسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم والصبا يقول وما كنا غائبين شهيد وما كنا غائبين قال الأصبهاني فينبغي لكل عامل أراد عملا صغر العمل أو كبر هذا حظ العبد أن يقف وقفه عند دخوله فيه فيعلم أن الله شهيد عليه فيحاسب نفسه فإن كان دخوله فيه لله مضى وإن رد نفسه عن الدخول فيه بدأ يقول لك مش عارف يعني لما بدأ يسأل نفسه أنت جاي تحضر الدرس ليه انت الوقت الفجر دي ليه انت دولتي هتروح تقضي مثلا الخدمة دي ليه عشان الناس تقول عليك ولا انت بتعملها لله زي ما قلنا كده الاخلاص بيخلص في فعشر ثواني بنا نشيع جنازة قال له كده قال بره اديني بس عشر ثواني انا رايح الجنازة ليه عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال ده اللي يشهد جنازة يصلي على جنازة يكتب له قيرات والغاية ما يدفنها يكتب له قرطان احنا عايزين الاشر ده واحد هيفكر كده واحد مش عارف الحديث ومش هيوعد بقى يفكر هو كان أنهي حديث اللي بيقول ايه وكان فضله ايه فاحنا مش هنشتغل بقى لا يمرر على قلبه ايه عشان ارضيك يا رب بس ايه دي المسألة يبقى يقف قبل العمل يحاسب نفسه رايح تعمل ليه عشان كذب بس يلا هي بص قد ايه يعني واحد بيرفع ايده وهو بيصلي كده وانت رافع تكبرت الاستفتاح الله اكبر وانت بتمرع قلبك عشان ترضى يا رب بس اللي بيفتكر دي يبقى هو على الأقل سلم وله أول عمله وعادة بتبقى من أسباب خشوع في صلاته لأنه هو كده بدأ يستحضر وجود ربنا منه وقرب ربنا منه فده ظبط الأمر من قبله ولما ييجي من بعد العمل يبتدي يحسب نفسه ثاني وأثناء العمل ابن حسب العلماء قالوا قبل العمل وأثناءه وبعده لازم يحسب نفسه في كل واحدة من دول ويمرر المعنى ده على قلبه كده على الشيطان ما يلوث عليه نيته ويجزم كتير يقعد يقول لي أنا خايف الرياء يا ابني خايف من الرياء ليه اصلا حاسس ان كده بعملها عشان خاطر مش عارف إيه اصلا في ناس قعدت بعد ما عملت العمل ده قعدوا يقولوا ما شاء الله عليك ومش عارف إيه وإيه فأنا كده شكل العمل ضايع هي ساهمي اقول له ايه اعزم على النية السليمة وامشي فيها الشيطان هيقعد يقول لك بس انت يا عم انت مرائي هتقعد تقول لي على يا عم انت مرائي صدقني انت اصلا جاي عشان تعمل كذا كذا كذا ويغايه ما ايه انت تسلم له اذنه اه باين صح انا كده صح ما أنا, ما طول انا اصلا مش نافع فهي بس كده هو الشيطان عايز يوصل لدي وكان الشيطان والانسان يخذولك يخذلك ايه صح ايه صح او المجيه الهاجز ده او المجيه يرمي الوساوس دي انت تعزم لا انا رايح عشان كذا انا هتعمل عليا او انت بس بتاع كلمتين وخلاص انت بس تقول لا لا لا انا حصل لعشان ربنا وانت اصلا جواك حاجة تانية مش فاكر لما تروح أنت قفل دي خالص، لا أنا بعمل ده عشان كذا وتلح على نفسك بالنية الصليمة. مهما جاب لك من أدلة على إنك من أسوأ خلق إلا طعُد، لا أنا بعمل كذب. لا أنا بعمل كذب. لغاية ما أنت تلح على نفسك لغاية ما دي تطلع منك سجين. سلام من جواك. إيه, إيه إيه الناس وال اللي. اللي أنت بتقوله ده. فاهم لما حد مثلا يجي يقولك أنت كذا، فأنت ما خطرش على بالك أصلاً اللي أنت جاي تقوله ده. إيه الناس ويشتغل الناس، اشتغل الناس إيه وبتعت إيه. من جواك خلاص بقت شيء أساسي جواك تستدفعه بالطريقة دي فهمت الطريقة العملية لما ييجي الشيطان يوسوس لك في المعاني دي يبقى أنت إزاي تعرف تضبط نيتك فيها فعشان كده قال فإن كان دخوله فيه لله ما ضافيه طب لقيت نفسك مش جاية ابتدي راجع بقى نياتك عشان كده العلم بفضائل الأعمال واستحضار النواية دي من أعظم الأسباب للإخلاص هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا فضائل الأعمال طب ما ربنا مش عايزين بقى نعرف اللي حيصلي ده حياخد قد من الأجر ولا اللي حيعمل كذا حيبقى إيه مش محتاجين ده خلاص أنا بصلي لله وخلاص بس عشان استحضر المعنى ده آه من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله آه استحضرت أنا كده أن أنا حيبقى في حفظ ربنا فده يسلك صدر الواحد ويخليه يمضي آه اللي يصلي العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله كأنك من المغرب لغاية الفجر الاثناشر ساعة دول مثلا والالحداشر ساعة دول كلهم كانوا قيام ليل اتكتبونك يا يعني ده الأجر كبير قوي قوي قوي بقى كده فاستحضر العمل بس استحضر النية دي فتساعدك على أنك تبقى أكثر إخلاصا لله تبارك وتعالى قال الله جل وعلا وما تكون في شأن وما تكل منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين يبقى هنا بقى الخوف من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة حاجة كده ولا إنت خطر لك على بال كلمة هيفة قلتها بصة ما حطتهاش أو يعني شيء كده ذر الشر يرى وشيء أنت عملته كده في جملة أعمال مش حاطط أنه هو ده يعني السبب اللي يبقى هو ده اللي يورثك الجنة يمكن هو ده خيرا يرى فعشان كده يا جماعة الحساب على مثاقيل الذر على الحاجات اللي أنت مش واخد بلك منها خالص على أصغر حاجة وعلى أكبر حاجة يعني احنا بالله عليكم لما بتتوبوا من زم بتتوبوا على أنه زم الكبير الزنب اللي, اللي هو يعني بيجي على بالك أول ما بتجيك كده تقول إيه استغفر الله أول حاجة بتفتكرها غالبا حاجة قيلة حاجة قيلة أنت خايف منها إنما الحاجات الهايفة دي يعني مش هي دي نحن لو حاسبنا على الكلام ده بقى يبقى لا يبقى كده الواحد مش عارف يعيش بس هو المسألة خطر فلازم تستغفر ربك وتجدد توبتك من الصغير ومن الكبير فعشان كده بعد ما قال ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وانت خائد في هذا العمل هو شاهد عليك رح قال وما يعذب عن ربك من مثقال ذر فهتتحسب على مثقيل الذر فهو يقضي بين عباده بعلمه وسمعه وبصره الذي لم يفارقهم في الدنيا طرفة عين ولا يحتاج سبحانه إلى الشهود لأنه على كل شيء شهيد وكفى بالله شهيدا هنا بقى المعنى أنت النهاردة لما تبقى في خصومة واحد يجي يقول لك فلان دا كذب أشهد إن فلان كان بيعمل كذا وكذا هو جاي مدعي داعي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على من الدعى واليمين على من أنكر أنا دلوقتي واحد جاي يشهد علي ان أنا عملت المخالفة الفلانية فحكم الشرع في المسألة هاي؟ هاتبينة أن فلان دا كان بيعمل هو أي حد يقول على أي حد حاجة تتسمع؟ إحنا للأسف شديد بقى في مجتمعاتنا بقينا ك قول على أي حد كده شكك في ذمته من بعيد لبعيد اصل الراجل ده يعني احنا مش عايزين نتكلم يعني ربنا بقى بس ايه ارميها كده تلاقي الناس سمعت قوي وبالذات بقى في أمور الشهوات والبتاع مش عارف ايه يقول لك اه ما فيش بقى في الزمن اللي ما يعلم بيه الا ربنا ده كله بيقع في الحته دي اصل هو كان زمان كده كان مشي وبطل فايظهر برضو ما تبش من الحاجات دي ومش عارف ايه فيتشكك بقى في ذمته في اي وضع من الاوضاع الناس تسمع طب يا جماعه ده مش حكم الشرع فين البينه هاتوا بينه ما تقولش الكلام كده من غير دليل ايه ان إن ان الراجل ده كان بيعمل العمل السوق ده فقال البينة على من ادعى طب انا اعمل ايه دلوقتي واحد جه وقال عليا فرية والناس مصدقة وانا مش عارف اعمل حاجة الشرع بيقول ايه إحي. واليمين على من انكر طيب البينة دي يا ام ان هو يجيب دليل قاطع جايبك بقى كده ومصور لك وانت بتعمل كذا وكذا وكذا مثلاً. جايب دليل يا ام يجيب شهود يجيب شهود على العمل ده هاب بقى شاهد على انه ده حصل مش هو ده اي خصومه بتتعمل كده فلما نقف قدام ربنا ويقول عاملت كذا يوم كذا فالأولانية عديها ماشي عملت الثانيه ماشي هتزهق كل ده بقى هو ده اللي بيحصل النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب هو هيحصل ايه هيحصل ان انت هيتعرض عليك كتابك ذنب ذنب عشان كده الحساب عصير كده نسأل الله تعالى أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب شبابا لما هتقرر على الذنوب دي واقف بقى وسجلك ثانية بثانية شوف واحد هيتحسب على مثلا 30 40 50 سنة اتكلف عنده 15 سنة مثلا ومات عنده حاجة و 60 سنة ولا مات عنده 70 سنة هيتكلف الفترة دي اول هيتحسب على 50 سنة 50 سنة وانت بقى مش فاكر بقى من ايام الصغر دي وايام الشباب وايام كذا ايه اللي كان بيحصل فدي عدد بقى الايام دي فعملت كذا يوم وكذا اه وعملت كذا يوم وكذا اه وعملت كذا يوم وكذا دول ملايين ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده العبد المؤمن يقر وما يناقش فلما تعدد عليه سيئاته تبيض صحيفته عشان كده هو ده هاء امقرا كتابي اني ظننت اني ملاقن الحسابيه بيقول لي انا كنت شايف ان انا خلاص على النار اني ظننت اني ملاق حسابيه انا حهلك الزنوب دي كلها هتودي فين يعني فعشان ايه كل ما يجي يبص على ذنوبه تبيض الصحيفة يقرأ اللي بعديها يقراها ذنب ذنب ذنب ذنبه ويعترف بيها تبيض الصحيفة لغاية ما الصحائف كلها تبقى بيضاء فساعتها بقى يقول ها ومقرا وكتابه تعالوا تعالوا انا الكتاب بقى ابيض لانه ربنا سبحانه وتعالى تاب عليه وغفر له الثاني بقى عملت كذا يوم وكذا ماشي. ماشي ماشي ماشي ماشي كفايه بقى لا دي بقى ما عملتهاش طيب تعالى بقى دي ما عملتهاش بس يختم على لثاني وتنطق جوارحه الزنب ده كان بايه كان بعنيك لا يا حبيبي عملته وبأمارة ما كذا وكذا وكذا فيشهد عليه سمعه وبصره وتشهد عليه جوارحه والله كفى به شهيدة لعني الربنا لو, لو رد عليه قال له لا يا حبيبي تعملت ومش محتاجين شهود على الكلام ده ما هو انت ممكن تشكك في اي شهادة اي حد إنما حتشكك في شهادة الشهيد كفى بالله شهيدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نوقش لو كلم يبقى عارف أنه هيتعذب هيتعذب على ذي لو عدى باعتراف وندم وانكساره وغلبان وكذا يعدي إلا هيكلم وهيبتل يقول لا دي ما تعملتش بس انت بتعترض تعال فيحاسب عليها فيعذبه بقبلها يبقى أكيد ده هيكتب عليه جزء والعذب الله من العذاب ربنا بقى يقدروا كيف كان فهمت دي فيقضي الله عز وجل بين عباده بعلمه وسمعه وبصره الذي لم يفارقهم في الدنيا طرفة عين ولا يحتاج إلى شهود لأنه على كل شيء شهيد كما جاء في جواب عيسى عليه السلام لربه يوم القيامة وإذ قال الله بصباء ربنا سبحانه وتعالى بيسأل سيدنا عيسى على رؤوس الأشهاد وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق بصوا ها الجواب الشاف الكافي ما قالهوش ما قلتش وسكت قاله إن كنت قلته فقد علمت أنا يمكن قلت الكلام ده وانا مش بالي ما عرفش أنا لو قلت بأنت عالم بي يا رب وحسبني إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي استدل بها العلماء على أنه يجوز أن يقال أن لله نفس وقال له نفسك بس نفس الله دي ايه تليقوا به سبحانه وتعالى احنا ما نعرفش أنفسنا أصلا ايه يعني نفسك فين النفس دي شكل كده زي نظام الأعاد الأفلام بقى شبح كده بيطلع من جواك شكله شكلك ومش عارف ايه مين قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما قطيتم من العلم إلا قليلة الكلام ده خرافات ايه شكل النفس الله أعلم. فنفس الله فنفس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 فعيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يتبرأ يوم العرض من عباد الصليب الذين اتخذوه وأمه إلهين مع الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا بقوله سبحانك ما أمرتهم بهذا وما يكون لي أن أنطق به وإنما أمرتهم بعبادتك وحدك لا شريك لك وأنا إنما عاينت وشهدت من أعمالهم ما عملوه وأنا بين الظرم إلا كنت أيما كنت بينهم وبين أظهرهم العصر اللي أنا شهدت معهم ده أنا كنت شايف وأشهد عليه فأما ما وقع بعد إذ رفعتني فإني لم أشهده ولم أعلمه وأنت قد علمته وشهدته وأنت على كل شيء شهيد ولا يغيب عنك شيء وقريب من هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفا عرا غرلا الغرر اللي هو غير مختون يعني كما خلقت أول ما خلقت حفا عرا غرلا ثم قال ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة مش كلنا حفا عرا في يوم الحش أول واحد يكسى مين سيدنا إبراهيم ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم وهذا فيه وعيد شديد من براءة النبي صلى الله عليه وسلم من المبتدعة أمر ثالث أن الله سبحانه وتعالى أعظم شيء شهادة نسألينها قل أي شيء أكبر شهادة قل الله فإن شهادة سبحانه لا غلط فيها ولا ظلم لأن العباد ممكن يشهدوا ويغلطوا مش هنقول إن هم حيفتاروا بس هتغلط أنت كنت تظن كذلك لكن ده ما كانش الحقيقة فشهدت بما رأيت فغلطت أما الله فشهادته منزهة عن الظلم ومنزهة عن الغلط، فيقول الله تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يكذبون ويجحدون نبوتك أي شيء أعظم شهاد وأكبر؟ ثم أخبرهم بأن أكبر الأشياء شهاد الله الذي لا يجوز أن يقع في شهادته ما يجوز أن يقع في غيره. فالله سبحانه وتعالى منزه عن الغلط ومنزه على الظلم ويبقى حظ العبد منها أنه يبقى يتحرى في شهادته ذلك يبقى تبقى متثبت ما تقولش كلام من غير بيّنة من غير دليل وتبقى عارف أن الظلم ظلمات يوم القيامة اللي بيروح يشهدوا شهادة زور النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ أخذه يقول ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور, الزور. لغيتي ما الصحابة الواحد منهم قعد يقول ليته سكت من كثر مشدة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول اوعو تفتره على حد اوعو تقول شهادة زور على حد ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور لأنها من أعظم الكبائر عند الله لأنه ممكن رئات تضيع فيها وناس تتظلم وتتسجن وتقهر ويحدث لهم ما يحدث وبيوت تخرب بكلمة وخلاص خلص عشان يخد له إرشين ولا عشان خايف من فلان ولا كذا ولا كذا شهادة حق أمام الله عز وجل لا تخشى في الله لوم تلائم الأمر الرابع شهد الله سبحانه وتعالى لنفسه بأنه واحد أحد فرض صمد لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا نظير له شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلمي قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم فهذه أعظم شهادة شهادته على نفسه بالتوحيد قال ابن القيم تضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع العقائد الباطلة الشهادة ببطلان أقوالهم وبمذاهبهم تضمنت هذه الآية أجل شهادة وأعظمها وأصدقها وأعدلها من أجل شاهد بأجل مشهود أعظم شاهد الله سبحانه وتعالى وأعظم مشهود التوحيد فهي أجل شهادة وعبارات السلف شهد الله تدور حوله أنه حكم وقضى وأعلم وبين وأخبر سبحانه وتعالى بأنه هو الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى قال أهل العلم هذه الأقوال كلها في معاني شهد الله لا تنافي بينها فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره وقوله وإعلامه وبيانه فلها أربع مراتب نفهم بقى بالأربع حاجات دول دوره لنفهمين الآية دي كويس أول مرتبة علم وعرف شهد الله علم وعرف أنه هو الله وهذا اعتقاد لصحة المشهود به يبقى المشهود به ده صحيح مئة في المئة ثابت شهد الله علم الله سبحانه وتعالى وعرف أنه هو الله الواحد والأحد وبعدين تكلم بذلك مش شهد فيما بينه وبين نفسه لا لا أشهد الناس على ذلك فتكلم هو بهذا وقال أنه هو الأحد الصمت سبحانه وتعالى قل هو الله أحد فأتكلم بذلك ونطق به الأمر الثالث أن يعلم غيره بما شهد الأول هو يعلم بعدين تكلم فيما بينه وبين نفسه ثم نقل ذلك ليه لغيره كل ده شهادة دي في حق الله وفي حقنا برضه نحن نشهد أن الله هو الأحد الصامد فأنا شهدت بها صدقت بها في قلبي وبيني وبين نفسي كلمت بها نفسي وبعدين رحت شاهدت على رؤوس الأخلائق قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله الشهادة عشان كده الصميمية الشهادة احنا عادمون نقول الشهيد, الشهيد والشهادة هما اللي هما الشهادات لي لأنك لابد أن تشهد بهما وتنطق بهما لسانا شو العلماء قالوا الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان الخمس نونات قلناهم زمان لما تكلمنا على معنى الإيمان فأول واحدة إيه؟ إقرار باللسان يعني لو جالنا واحد مستشرق وقعدي يعمل لنا كتاب جميل كده وكثير كده يقول لك فضل الإسلام والإسلام ده كذا والنبي ده كان عبقري من العبقريات وكان أعظم كذا وكذا وكذا كلام زي الفل ماشي خلاص يعني أنت مصدق بالإسلام ده من أفضل الأديان خلاص اشهد بقى يقول لك لا يبقى دخل في الإسلام لم يدخل في الإسلام لابد أن يشهد بلساني يبقى فيه شهادة شهادة باللسان يبقى واحد علم ومعرفة بعدين يتكلم بها في نفسه ثلاثة يعلم غيره بما شهد به ويخبر به ويبينه ثم يلتزم رابعا بمضمونها لو كده يبقى شهد غير كده ما يبقاش شهد ما يبقاش مؤمن ما يبقاش مصدق حتى لو ادعى من هنا للصبح يبقى لابد أن يكون اعتراف باطني وتحدث بها يتحدث بها فيما بينه بين الناس ويعلم الغير بها ويلتزم بمضمونها وإلا ما يكون شاهدا لها فهمتوا؟ فهذه أربعة أمور فشهاده الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب فالله يعلم أنه هو الواحد والأحد ويتكلم بذلك وأعلم الناس بذلك ثم أخبر خلقه وأمرهم بما يلزم من ذلك بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا سبحانه وتعالى يبقى مرتبة العلم مرتبة التكلم والخبر مرتبة العلم قال الله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون مرتبة التكلم والخبر فمن تكلم بشيء وأخبر به فقد شهد به قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معه يبقى لازم إشهاد يتكلم بذلك إقرار العبد على نفسه شهادة يا أيها الذين من يكون قوامين بالقص شهداء لله ولو على أنفسك ودي من حظ العبد ولو على أنفسك تشهد بالحق ولو كان ده حيكون صعب ومر حتى ولو حتشهد على ابنك حتى ولو حتشهد على أقرب المقربين منك كونوا قوامين بالقسط قم لله بالحق وعظم والعكس بقى في واحد أنت مش طيق بس جم يشهدوك قال الله ولا يجرمنكم شنقان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتق أنا مش طايقه، وبيني وبينه خصومة بس لما نيجي دلوقتي في الشهادة والشهادة دي هتبقى في مصلحته فعشان أنا متداي منه مش عايز أقول ومش عايز له وميش دعو يا عم بالموضوع ده مش في ناس تعمل كده على أقل ما فيه يقولك ميش دعو مش رايح دي من كتم الشهادة وده مش من العدل وده من الظلم والظلم ظلمات يوم القيامة مش الظلم بس أن أنت تتعدى عليه بالكلام أو بالتصرفات حتى أن أنت لا تقف معه في موقف مثل هذا هذا ظلم فقالوا لا يجرمنكم شنآن قوم يعني عداوة قوم لا تصدكم عداوة قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب هو أقرب للتقوى ثم مرتبة الإعلام والإخبار بالقول وبالفعل والالتزام بمضمون ذلك هذا كله من الشهادة لله تبارك وتعالى أخيرا يجوز إطلاق هذا الإسم على الخلق يصح أن تقول هذا رجل شهيد ومن اللطائف أن يسمى بها الشهداء الذين يقتلون في سبيل الله سمى الله عز وجل الرسول وأمته بذلك بأنهم شهداء ليس على معنى المجاهدين وإنما على معنى الذين يشهدون لله بالحق وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس أي تقيموا الحج على الناس إنه هيجي يقول لك أصلا ما كانش فيه إسلام عشان كده يبقى كلنا هذه الحظ من هذا الاسم كلنا دعاء يبقى يلزم من اسمه الشهيده إن كلنا نقوم لله بالدعوة ليه؟ عشان إحنا شهداء على الناس طب وإحنا هنشهد على الناس إزاي؟ وإحنا ما تحركناش وإحنا ما شهدناش لله بالتوحيد وإحنا في كل مكان ما نطقناش بالتوحيد أخلاق المسلمين ما بقتش هي الأخلاق اللي تستكذب أنظار الناس وعقيدتنا ما بقتش هي العقيدة لأنها ما بقتش مطبقة في, مطبقة في الواقع يبقى ما ينفعش تقول أنا ما ليش دعوة ما ينفعش أصلاً ما عنديش علم أصلاً ما تعلمتش أصلاً ما بعرفش أتكلم كل واحد داعية أنت في بيتك داعية تعرف تكلم مراتك تعرف تكلم أولادك تعرف تكلم زويك دول واجب عليك واجب حتم فرض أنك تنصحهم في الله وتعلمهم وهم في رأبتك أنت تستطيع انت أنت في مكان ربنا سبحانه وتعالى جعلك فيه شيئاً فتستطيع أن أنت تدعو إلى الله عز وجل ولو هتعرف تدعي ده لصلاة وحتعرف تدعي ده لخلق حسن وتدعو ده إلى أي عمل من أعمال البر فأنت شهيد لله معنى عالي قوي إن إحنا ربنا جعلنا شهداء لي إحنا اللي بنشهد له إحنا اللي بنقر وبنعترف وبنقوم للحجة لله فلما يجعلك شهيد لي إنت اللي تشهد له أمام الناس بإنه الواحد الأحد تتخلف عن هذا هو ده معنى شهداء على الناس والنبي حيشهد علينا فترى شهدت النبي هتبقى عاملة ازاي حيقول بعدا بعدا صحقا صحقا لمن بدل بعدي وغير ولا حيقول هؤلاء اخواني هم دول بجد اللي بيني وبينهم علاقة اوثق من العلاقة اللي كانت بيني وبين الصحابة الصحابة كانوا شايفيني لكن دول امنوا بي ولم يروني ويود أحدهم لو أنا رآني بكل ما يملك من الدنيا عنده استعداد أنه يضحي بابوه وامه وزوجته وعياله ووظفته وكل شيء بس يشوف النبي لحظة صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو ده أشد الناس لي حبا أشد الناس لي حبا أشد الناس لي ودا هذا صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده وناس يأتون من بعدي يود أحدهم لو أن يراني بنفسه وماله وبكل شيء خد أي حاجة بس تشوف النبي صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فده هيشهد لي أن أنا حبقى أخو النبي قال هؤلاء إخواني يا على المقام العالي أوي ولا ترى حيتبرق مني لأن أنا منفعش أبقى من أمته شهادت النبي هتبقى عاملة زي وشهادة الملائكة دي اللي شايفينك وبيكتبوا عليك كل صغير وكبير يا ترى حيشهد والله ما علمنا عليه إلا أنه كان كان سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله فالجزاء الله خيرا عملك الصالح حيدخل قبرك يقول كده فحيشهد عليك عملك الصالح وحتشهد عليك ملائكة الرحمن وحيشهد عليك الحبيب صلى الله عليه وسلم ومن قبل ذلك سيشهد الله إما لك أو عليه المعنى الجميل بقى في معنى الشهيد سماهم الله تعالى شهداء لأنهم يشهدون على الأمم يوم القيامة وسمى الله عز وجل من قتل في سبيل الله بالشهيد قال الرازي أن الملائكة يحضرون ويرفعون روحه إلى منازل القدس فيكون شهيد بمعنى مشهود أي الذي سيشهد له ملائكة الرحمن اللي حتى علشان تصعد بروحه الطيبة الشهيد قالوا يسمى شهيد مبالغ في شهادته، ومعناه أنه شاهد لطف الله شهيد ليه لأنه شاف لطف ربنا ورحمته أديه شاهد لطف الله ورحمته وما أعد لهؤلاء من الدرجات عشان كده يود يود أن يقتل في سبيل الله ثم يعود فيحيا فيقتل في سبيل الله ثم يموت ثم يحيا ثم يقتل في سبيل الله من عظم ما يرى من الأجر له يوم القيامة وقالوا الشهيد أي بمعنى الحي وهو ما يتماشى مع قول الله عز وجل ولا تحسب الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون وقالوا شهيد لأنه شهد القتال والجهاد في سبيل الله فشهد ذلك لأنه شاف دبعينه شاف الملحمة دي فيشهد بما كان وقالوا الشهيد لأنه من جملة من سيشهد يوم القيامة على الأمم ربنا حينصبه للشهادة فيشهد شهادة لكل من كان معه ويشهد على كل من تخلف فيكون شهيدا على الأمم الخالية لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فسمى الله تعالى الإنسان عموما كذلك بالشهيد من جهة أنه يشهد على نفسه ويعلم منها ما لا يعلمه غيره لذلك قال الله سب لك بقى آخر حاجة في معنى الشهيد الشهيدة هو. قال إيه؟ إن الإنسان لربه لكنود الكنود اللي ما يتمرش في الخير اللي ياخد وينكر ده الكنود قال إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك الشهيد لما حيشهده بقى أنت ما كنتش وبقيت ألم يجدك يتيما فآوة ووجدك ضالا فهدا ووجدك عائلا فأغنى أنت نسيت ولا إيه؟ وأنت بينك وبين نفسك عارف بس جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة فخليك بينك وبين نفسك خليك تبقى في نوع من الصدق بينك وبين نفسك وما تخليش الدنيا تبقى حجاب على عناك أنت أدرى الناس بنفسك قال الله بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذرة ولو عدت من هنا صحيح تقول بس ما كانتش أصل حصل أصل مبارك كنت تعبان وأول مبارك كان عندي فمعرفت إيش أصلي ومش عارف إيه أقول المعذر دي أنت بتقولها للناس عشان خاطر خايف من كلام الناس أنت أدرى الناس بأن رب الناس مطلع عليك وهو الشهيد والله على كل شيء شهيد ايو تنسى المعنى ده في حياتك ابدا خليك طول الوقت فاكر ان في حد هو شهيد على كل ما تصنع فراقب ربك في حالك كله في سرك وعلانيتك وفي تحركاتك وفي سكناتك وسل الله ان يحاسبك حسابا يسير او يدخلك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب نسأل الله تبارك وتعالى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 واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيم على الرشد ونسألك مجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقة ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك سبحانك علام الغيوب اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا جعلنا من مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعائنا ربنا وتقبل دعائنا ربنا وتقبل دعائنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم